شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اخواني الكرام تم بحمد الله تعالى المصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان أعمالنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات